سيبين الناس تذبح في فلسطين تذبح في العراق سيبين كل المجازر التي تحصل ويأتكامل في نفس المنطلون بتاعي موضة كلنا بنقلدها لدها وطالما جات لنا من الغرب طالما شفنا على موثل من طالما شفنا على لاعب من لاعب الكرة أصبح الأمر عادي جدا لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن أول من يستهزئ بها لماذا؟ هناك خلل